يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مقدمة لا بد منها علما بأن هذه المادة هي الشرية الأول من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد نشرع اليوم سبحانه وتعالى في تدارس بحث فقه الخلاف هذه الشهيره في حافظ الله مقدمه البحث دمثل تمهيد جيد ومدخل مناسب لدراسه القضية فنبدا به مباشرة, مباشرة على يقول تواجه الصحوه الإسلامية عقبات عديدة وعوائق مختلفة على طريق الوصول إلى هدفها المنشود لاعلاء كلمة الله في الأرض وتعديد الناس لربهم وإلههم سبحانه والتمكين ما يعني المقدمة ستطوّف ببعض القضايا التنهيدية الهامه منها ما هي أهداف الدعوة الإسلامية ما هي أهداف الصحوة الإسلامية على الاصطلاح الذي درجت على السنه الكثيرين تثمية جماعات الدعوة في هذه الأوناة هذا المد الإسلامي للطاح والإسلام فأقول أن هذا الهدف هو تعديد الناس لربهم هذا هو هدف الدعوة كل إنسان هدفه رضا الله والجنة وهذا الرضا يحصل بأن يطيع الله في نفسه وأن يعدد الخلائق لله أن يدعو الآخرين إلى طاعة الله فالهدف هو تعبيد الناس لربهم وإلههم وإعلاء كلمة الله في الأرض هي نوع من هذا يقول هذا الهدف أمام كثير من العوائق والعقبات من هذه العوائق ما يكون من فعل أعداء الله من الكفار والمنافقين وهذه رغم كسرتها وخطرها ليست الدعواء حقيقيه لأن الله سبحانه تكفل بهم بشرط تقوى المسلمين وصبرهم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذه قضية أيضا قضية في غير الأهمين قضية الاتجاه إلى النقد الذاتي أهم بكثير لا, لا, لا نلغي أهمية إدراك الواقع إدراك كيد الأعداء ولكن النقد الذاتي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمة وفي الأثر المشهور في كتب السير وإن كان يعني فيه مقال من جهة السند كما هو معلوم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبال يعني الآن هو إعراض قريش عن الدعوه خرج إلى الطائف بهم أسد إعراضا من قريش هذا قد يكون لتقصير ذاتي في الداعي علاقته بربه ليست كما ينبغي فلا يرزقه الله أن يهدي البشر على يديه وإما لتقصير من الداعي في طريقة الدعوة وإما أن هؤلاء القوم هكذا قدر الله أن تكون قلوبهم مغلقه اسباب كثيرة يهم الداعي منها الذي يتعلق به ولذا يعني هذا الجزء من الدعاء فعلا يؤصل لمسألة في غاية الأهمين وهي أن الإنسان إذا دعا إلى الله وجد اعراضا عليه أن يراجع أول ما يراجع نفسه سواء على مستوى علاقته بربه حتى قد يكون أمور خاصة جدا ليست لها علاقة بالدعوه ولكن تؤثر أو على نطاق أنه هل بذل جهده ووفعه في بيان الحق إلى غير هذا فإذا هذا امر في غاية الأهمية أحنا نتجه إلى يعني دراسه الواقع الخاص بالدعوة لأن الله تعالى ذكر أنه لو أن الأمة تحقق فيها الإيمان ومن أكثر يعني شعب الإيمان حاجة في مقام الدعوة الصبر واليقين والتوكل والتقوى ولذا بين الله تعالى, تعالى أن الأمة إن صبرت وابتقد لن يضرها كيد المشركين والمنافقين بل كيد موجود ولكن لن يضر لن يضر هذه القضية لكن يقول ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فيما يكون من أبناء الصحوة أنفسهم هنا حال الدعوات في انحراف في انحراف في كثير من هذه الدعوات فيها بعد عن منهج أهل السنة الجماعة بعضها فيها موالاه أهل البدع فيها موالاه أهل الكفر حتى طريقة التعامل مع المخالف هذه قد تشمل كثير من المنتسبين إلى منهج أهل السنة ليس فقط الجماعات التي عندها بدع قد يشمل الأنواع من التعدي وعدم الانضباط ولذا لابد من ضبط هذه الألقاب أخوة لقد كانت مشكلة الاختلاف الكبير بين الاتجاهات الإسلامية المتعددة في فهم الإسلام وفي تطبيقه وفي وسائل الدعوة ومناهجها وأهدافها وأولويات العمل الإسلامي من أعظم العوائق في طريق الصحة أيضاً هذه إشارة إلى أن الآن نتكلم عن جماعات دعوة إلى الله في واقع هناك يعني أن دول الكفر تقود حملات لنصر العلمانية ونصر ما يتفرع عنها من مذاهب واراء حتى داخل بلاد المسلمين في انحراف كبير يشمل جوانب الاعتقاد من التعثر بهذه البدع الغربية من التعثر بالبدع العقبية كبدع الشيعة والقرارية والمرجئة والخوارج وغير هذا يوجد انحراف في وجود منكرات يستعلم بها وتنتشر فيوجد انحراف كبير ولذا نحن نتكلم على يعني محاولة يعني إقامة فرح متكامل للدعوة الإسلامية اشمل تصحيح العقيدة تصحيح العبادة تصحيح المعاملة على مستوى النظري من وجود العلم الصحيح بهذه الأشياء وعلى المستوى العملي في تطبيقها، وبالتالي يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن عناصر تقييم أي اتجاه الآن نريد أن يعمل في هذا الحقل الإسلامي فتقييم يعني بيشمل جوانب الاعتقاد أول ما يشمل هل هي مستقيمة على منهج أهل السنة أم لا؟ وقبل قضايا الاعتقاد هناك يعني أهم قضية يا يعني تفرع عليها قضايا الاعتقاد وغيرها <تصفيق> هي مسألة مناهج الاستبدال ومصادر التلقي فإذا تبحث أي اتجاه تنظم مصادر الطلاق. مناهج استدلاله ثم عقيدته. لا يكون فرع على مناهج الاستدلال ومصادر الطلق. وهذا في حد ذاته غير كاف وإلا فأنت ممكن تجد الآن تجهد كثيرة وقفة على أرضية ثلاثية في الجملة ووجدت بعض قضاء الاعتقاد فيها نزاع وقد لا توجد ولكن تجد تفاوت في مناهج الدعوة وسائلها وأولوياتها هل من أولويات الدعوة الآن مزاحمة الأفحاب السياسة مثلا كبعض الاتجاهات التي تدخل في التجارب البرلمانية ربما عندنا مثلا جماعة الإخوان التي تدخل في البرلمان فعندما تدخل يعني تقييمك للتجربة بيدخل في أن الإخوان عندهم مهادنة مع الصوفية، عندهم مهادنة مع الصياع، عندهم تمرير لبعض البدع العملية، ولكن في في بلد أخرى قيرات سلفيا، ولكنها في الجملة ولكنها تتبنى الدخول في البرلمان كاتجاه للشيخ عبد الله خرج في الكويت مثلا الشيخ الألباني يعني مثلا يقف موقف حازم جدا رحمة الله كان يقف موقف في غاية الحزم تجاه تجربه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بينما كان الشيخ نبيل والشيخ العثيمين يقرون بهذه التجربه يعني yani اذا القضية لا يكفي فقط على بل مسائل الدعوة وسائلها وأولويات الدعوة. صارت بتمثل قضايا كبرى في الجدل بين الاتجاهات الإسلامية هذا الـ الـ الاختلاف الكبير يعتبر من أعظم العوائق في طريق الصحوة يقول ومما كان له أكبر الأثر في انصراف كثير من عوام المسلمين عن فطائل الصحوة الإسلامية كلها لأنهم يرونهم يختلفون في الكثير والقليل والصغير والكبير فيكون المبرر الشيطاني لدى الشخص غير الملتزم بأن الطواب هو الابتعاد عن الجميع حتى يطفق أيضا هنا وصف هذا المبرر بأنه شيطاني يتضمن قضيتين قضية إذا كان المخاطب بهذا هم العوام المسلمين فنقول له هذا مبرر شيطاني يعني لا يجوز لك أن تركنا إليه وتترك ما أجابه ربك عليك من العمل بالإسلام أو فروض الكفايات من الدعوة إلى الله التي تعينت على كثير من الناس لعدم وجود من يقوم بها فلا تجعل الاختلاف مبرر لكي تنصرف عن الالتزام في خاصة نفسك بالإسلام فضلاً عن الالتزام بالعمل من أجل ولكن من جهة أخرى هذا مما يخاطب به كل من يثير قضية خلافية بمعنى يضع في اعتباره قبل أن يثيرها أن لها أثر جانبي أن لها مفتدة ذكرنا في مناسبات أخرى يعني الإشارة إلى كتاب القواعد الكبرى للعزم عبد السلام رحمه الله وكيف إن نجعل قواعد الفقه كلها فرع على قاعده المصالح المرسله واذا دي قاعده كليه تتكرر معنا كثيرا اذا عند مناقشه أي قضية تستحب معها ما اثر هذا اثاره هذه القضية على الشامه ممكن تختار انك ما تتكلمش ممكن تختار انك تتكلم في نطاق ضيق ممكن تختار انك تتكلم في نطاق واسع ويطبق ده مثلا على قضية الشيعة بناس يطبقوا لك الكلام على قضية الشيعة حي... حيوهم قلوب الناس مفتد فعلا ولكن لما نيجي نشوف أصابها إيه نقول عرض أمهات المؤمنين عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا لو سكتنا عنهم حيصل إيه وهو ال... الم... ال... ال... هذه المناهج المبتبعة ستنتشر الأمر ده قد يختلف لما يتكلم على خلاف فقلي بين عالمين يعني أو علماء من أهل السنة او ان حتى لو أنا بردح مسألة ما والناس عملت بخلافها لن تمثل المسجد كبيرة كيف نحن نقيم الدنيا من أجل الانتصار لهذه المسألة وهكذا فإذا يتساوت الأمر وممكن يبقى في أمور بين بين يعني في أمور تحتاج يبقى تصار على نطاق ضيق مثلا او غير هذا وان كان يعني كلمة نطاق ضيق الان صارت كلمة نطاقها في غير الضيق يعني لا تكاد تجد مجال للكلام الضيق لا تجد انتشار وسائل التسجيل وغيرها فصار يعني حتى كلمة نطاق ضيق دي صارت صعب فالمقصد ان, إن هنا هذا كلام يوجه الى من يثير اي قضية خلافية ده كله تنهيد وحنذكر بعد كده ضوابط آه آه آه للمسألة قدر المصلحة التي ترجوها من وراء إصارة المسألة وقدر ان في قدر ما من المسكدة سيوجد عندما يسمع الناس كلمة خلاف ما ما اذا اللي انت ممكن توازن بين هذا وذاك لكن اما إن يأتي من يعرض عن الالتزام بدين الله لأنهم مختلفين نقول له لا يعني هذا اللي يجي يقول إنه لا يريد أن يعمل بدين الله لوجود الاختلاف زي اللي يجي تقول له التزم بدين الله أي يقول لو شاء الله أن يهديني له طب الرزق بقدر الله كما أن الهداية بقدر الله ليه بتطلب الرزق بتطلبش الهداية ليه تطلب أسباب الرزق تطلبش أسباب الهداية يسقط أيضا في مسألة الاختلاف انت يختلف عليك أهل الدنيا هل أهل الدنيا مجمعون على شيء واحد مختلفون في كل شيء أهل الدنيا يختلفون في كل شيء إذن أسفى شيء في حياته في الدنيا لا بد يجد اختلاف إذا اراد أن يشتري سلعة مهما بلغت حقارتها يجد آلاف المنتجين وكل واحد يقول ان سلعته أفضل فهكذا يعني فيحتاج الإنسان ما بيقولش لا مشارك مش لا بيبحث ويضقخ لو أراد من يختار نوع دراسه يبقى عنده أنواع كثيرة من دراسات الدنياوية بيعد يسأل ويضقخ أيها أنسب لا وهكذا في كل شيء في الدنيا يختلف عليه أهل الدنيا وهو لا يرى هذا الاختلاف مبررا لكي ينصرف عن حاجاته ما دام انه محتاج فيبقى بيبذل وسعه في ان يعرف حقيقه هذا الاختلاف و ومدى اثره عليه وهكذا فاذا لا ينبغي أحد أن يبرر لنفسه وقوع الاختلاف بانه يسعى ان ينصرف وهذا يعني كما في قول تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والآخرة خير واوبق إذا كان هو مؤسم للآخرة ستجد على الأقل يتعامل كما يتعامل في الدنيا أنه واجب اختلاف يتحصل لا يتكلم باستغناء لكن عمت الناس تتكلم عن عمر الآخرة باستغناء يقول له التزم بين الله لك اجمع كل الملتذبين قبلي واجمعهم على قول واحد ويوم ما يستمر على قول واحد يبقى ممكن أفكر ساعتها ان أنا ألتزم الله لماذا؟ هذا الاستغناء عن شيء لا يمكن الإنسان ان يستغني عنه إنه دقاثة ومرض في حد ذاته لا صدنا في مسائل كثير يعني معظم اللي بيقول كده ممكن يكون مضيع لأمور هي من المجمع عليه بين المسلمين فضل أن تكون يعني مجمع عليها بين الدعاء إلى الله تبركتك بل أزداد الأمر سوءا بحدوث المعارك الكلامية بل وبالأبدان والسلاح أحيانا بين الاتجاهات المختلفة مما أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين لاستغلال هذا القطع أفى يبتلى بها يعني بعض الدعاء إلى الله حينما يكون له رأي معين في مسألة فيزد أنه قد يستعير أسلوب الأدباء في معاركهم والأدباء في معاركهم الأدبية ليس يعني جزء كبير من الانتصار أن يعني يبكت الخصم وأن يهجوه وأن يلمذه وأن يغمذه وهذه ليست طريقة الدعاء حتى مع الكفار ربما احيانا في ساحة الجهاد في ساحة القتال في ونحو ذلك يا قد يحتاج الأمر إلى رد الاذى بمثله وإلى رد الكلام البذيء بكلام بذيء مثلي ولكن لو تتبعت طريقه الانبياء والمرسلين في دعوه يعني الكفار تجد ان الداعي اللي عنده منهج مش عايز ينصرف عنه لا عايز ينصرف عنه ولا عايز يشتت ذهن السامع انه ينشغل بالرب على السب الذي سيتبعه اياه ومش عايز يعين الشيطان على السامع وهكذا فاذا اسلوب السب أو السد لا يلق حتى في دعوة الكفر بمعنى إن إن وإن كان يعني يمكن أن تجد من ذلك نماذج محدودة حتى معظمها في مقام لم يكن مقام دعوة بقدر ما كان مقام انتصار كوقت الجهاد أو غير او إن ياتوا بشاعرهم فيحتاج الأمر أن يخرج إليه شاعر فيكون شاعر بشعر لكن هل مبدأ الدعوة مبدأ الدعوة ليس كذلك؟ أنت تريد أن لا تتشتت أنت كذائي عن القضية التي تريد بيانها بالحجه والبرهان، ولا تريد أن تشتت ذهن السامع، لأن الغرض من الدعوة سواء كنت تدعو كافر الإسلام أو بتدعو مسلم ترى من عنده قدر من الانحراف، إلى أن يصح هذا الانحراف في النهاية غرضك إن الدعوة الغرض أن يحصل لديه اجتماع بالدليل. ولذا يقول الشفائي رحمه الله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله الحق على لسانك فاذا هذا الغرض المفروض فيمدغي على الإنسان أن يحشد الأدلة المساله التي يعتقدها نعم والبراهين نعم ولكن ليس حتى في مسائل الخلاف يعني الغير السائغ وأشد الخلاف بين الإسلام وبين المذاه الأخرى أو بين منهج السنة وبين المناهج الموجهة في البدع كالشيعة والخوارج والخوارز وغيره يعني الحوار وبيان الحق يمدعي أن يكون في هذا المدمر قد يلج على سبيل الاستثناء لنوع من التقريع دون يعني ايضا دون خروج عن إطار الادب الصرعي إلا إن كان رب ادب مثل كما ذكرنا كنوع من التنفير يعني يبقى عادة حتى لو تتبعت كلام العلماء اللي عندهم قدر من الغلظة على أهل البدع تلاقيه مش في مقام المناظره تلاقيه في مقام تحذير عوام المسلمين من هذا المفتدى ويبقى العوام دول عندهم أن هذا الإيمان الثني هو الإمام، وبالتالي إذا قال كلمات موجزة فيها ذم بالغ لبعض أهل البدع هذا يكفي. فيبقى هنا المصلحة تقول انه يتكلم بعبارات ذم في غاية الوضوح يقوم الناس اللي مش هتفهم الدليل مش هتفهم المساله تكتفي بأن الإمام فلان ذم هذا الرجل فتنتهي القضية. أما مقام المنظرة فهذا مقام آخر. الآن واقع الحان إن الصحوة الإسلامية اتجاهات، وكل اتجاه له قادة وأتباع، و... وإذا أنت لا ت... يعني عندما تتكلم دائما كل متكلم يمثل أقلية بالنسبة لجموع المسلمين، كل متكلم يمثل أقلية بالنسبة لجموع الصحوة مهما. بلغ درجه يعني صفراته أو كثرة أسباعه وبالتالي يراعي من الكلام ده سيسمعه كثير من المخالفين فإذا سب وشتم كان هذا السب وشتم مزيد للخلاف فاذا فإذا حتى لو بيتكلم في نطاق ضيق غالبا الكلام يعتبره انه مقام مناظرة وعقام المناظرة تكتفي فيه بعرض الأدلة الواضحة ولا تنحرف إلى غيره انظر مثلا إلى الحوار الطويل بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه دعنا الله وقصه الله تبارك وتعالى كيف أن فرعون هو الذي حاول إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون هو الذي بيحاول يخرج عن إطار الحجج وموسى عليه السلام لا يفعل هذا لأن صاحب الدعوة مش عايز يشتت ذهن أحد من السامعين عن موضوع دعوته. فضا ان الموضوع كما بكما يبقى اتجاهات الإسلامية عموما يعني مسألة ان الايمان يزيد وينقص مسألة بغاية الاهمية ولعلنا اثرنا اليها احنا بندلس نسائل ايمان ولكف ان القضية مش فقط عشان نقول ده مسلم وده كافر القضية لان لها اثر سلوكي فانت لما ترى يعني دلا شك من كان في الجملة بيقول انه من اهل السنة للجماعة وفي الجملة بيقول انه عايز يعمل من أجل الإسلام وعشان كده بيقول للناس صلوا بيقول للنساء تحجبوا وبيقول أن السريع لابد أن تطبق أعتبر هذا هذه الشعب من الإيمان التي عنده جعلته أقرب إليك من سائر الناس حتى لو كان عنده بدع فيعني لا تغفل هذه الشعب حتى لو كنت مضطر رب على احدى بدعك وتبينها خلي الكلام في إطار الدليل وإطار البيان وما تغفل هذه الموالاه اللي يجب أن تكون الإيمان يزيد وينقص الرجل الواحد يجتمع فيه إيمان وكفر يجتمع فيه ولاء وبراء فلماذا لا تطبق هذه القاعدة في مجالها أيضا هذا أمر في غايه الاهميه فيبع هنا ال الكلام فيه أولا يعني الدعوة الى التزام الموضوعية في عرض الافكار ماذا ما احنا بنتكلم ان مفيش هنا رأس يكفي ان يقول هذا ضال يوم كل الناس خلاص تنطرف عنه كان تبقى دي مصلحه في حينها تبقى مصلحة وتغنينا عن كثير من المناقشات والمناظرات لا ده دي بالعكس الان لو حصلت يحصل مزيد من السقاط. الأمر الآخر مراعاة شعب الإيمان التي تقوم بأبناء الصحوة من البعض يلوم علينا إنت منين بتقول ان نقاء المنهج السلفي وعدم قبول أي بدعة ومنين بتستخدم تعبير الصحوة الذي يشمل السلفيين وغيرهم لا بلا يعني المسألة لا حنبقى في من يحاول أن يجعل كل من انكسب إلى الدعوة يجعله من أهل السنة بالحق أو بالباطل أو يجعله إن هو عاري عن أي خلل ولا بين من يغفل أن هؤلاء بالفعل قام لديهم شعب من شعب الإيمان تجعلهم لابد من اعتبارها في الميزان تضعها عندك واعتبرها في الميزان في عندما تقيم أي يعني شخص يقول وكما قالوا تمكنوا من اللعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة لإضعاف الجميع وقد كان لهم للأسف البالغ ما يريدون أو كثيرا مما يريدون في معظم البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها الصحوة حافظها الله وبارك فيها وهدى أبنائها إلى سواء السبيل يقول وان دفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريق الذي يرى ملقيا باللوم على من خلفه في التقصير والفشل وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة واشتعل حوارتهم ومجادلتهم بعبارات نارية وقرائف ملتهبة على المخالفين مما دفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة للتخلص من خلافات الجماعات متأولا حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عد على أطف شجرة فتموت أن عاض عليها على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غير في عملها من أجل الإسلام مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكل فيه على أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم وهم الذين يتمثلون في واقعنا المنافقين الذين أصدّن عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين بالاضافة إلى أهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض ونحوه تعرضنا لهذه المسألة في فناية كلامنا على قضية العمل الجماعي وإن يعني اللي بينكروا مصريات العمل الجماعي ليس فريقا واحدا كل يعني بيوجد داخليا من يرى انه بدع ابتداءا ومن يرى انه مشروع ولكن التجربة العملية اثبتت فيما يرى ان مفاتده اكبر طب ايه هي المفاسد؟ قالوا مفاتده هي الحزبية ويستدلون في هذا بكلام الشيخ الالباني كلام الشيخ ابن باد كلام السيخ العثيمين كلام الدكتور بكر ابو زيد وصبق في اثناء ذكر الكلام على العمل الجماعي ذكر النقول عن هؤلاء العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من كان منهم حيا وبينا في هذا في هذه الأثناء انهم انكروا الحزبيه وانكروا من سمى العمل الجماعي المشتمل على الحزبيه ولن ينكروا العمل الجماعي الغير مشتمل على الحزب ايه هم ينكروا العمل الجماعي اللي فيه بدعه واللي فيه حزبيه لا سيما ان اجتمع الاثنين مع بعض يبقى تحزب على بدعه وحتى لو تحزب فقط فهو منهي عنه التحزب المذموم اللي هو معناه ان يتحزب للاشخاص يبقى الشخص إما يبقى, يبقى إمام هذا الفريق أو عالمه أو مقدمه يكون على السنه ولكن نفس يتحزب له كشخص فهذا من التعصب المذموم أتقبل كلام السيخ الألباني وهو من أكثر من ينقل عنه النهي عن الحزبية فنقلنا بإذائها عشرات المواطن التي فيها أنه ينهى عن الحزبية لا عن مجرد الاجتماع على البر والتقوى ولا عن تنظيم الدعوة إلى الله بل ذكرنا انه سمى جماعات منحرفة باسمها عندها قدر من الانحراف يقل أو يكثر الإخوان والتبليغ وحزب التحرير وقال أن مشكلتنا معهم ليست الإثن وليست وجودهم ولكن المشكلة في أنهم لا يلتزمون بمنهج أهل الإثنة هناك الكلام ما قلناه عن الشيخ ابن باب الشيخ الأفايمين وقريب منه مع قدر من التحفظ عند الدكتور بكر أبو زيد ما في محله أيضا كان بعض النقول التي لم نعلق عليها لأن احنا ذكرنا إن في نقول كثيرة من هذا الجنس فلا يلزم نحنا نعلق على نقل نقل إن نقول كثيرة عن هؤلاء العلماء في إنكار التحذب المذموم من ذلك كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في صرح الأربعين النووية عندما قال الآن صار هناك إخوان صار هناك تبليغ فر هناك ثلفيين فهذا كله من التعصب لا تتعصب لأحد من هذا ثم عاد قال أن السلفيين امثلهم طريقة لالتزامهم بالمنهج السلفي ولكن ابتلوا ابتلوا بما ابتلي به غيرهم من اتجاههم إلى التعصب المذموم فالواجب على هذه الجماعات ما قالت الواجب عليهم أن يفككوا أنفسهم لا قال الواجب البعض نقل جزء من النقل وترك الآخر أننا لم نقف على هذا النقل بتمامه من مطابره الاصليه ولكن على الأقل هذا هو الذي نقله البعض معترضاً مع ان عند التدقيق تجد أن النقل وفق ما نقله هو آخره يبين أوله قلب الواجب على هذه الجماعات أن يستمعوا فيما بينهم ويعرضوا ما عندهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما فقط أخذوه وما قالتها تركوا ده إذن قضيه طيب فالبعض يمكن العمل الجماعي مش من باب أنه بدعه. لا من باب أن مسافده اكبر طيب إيه قالوا التعطب المذنوب أن هذا آف. آف في البشر عموما لابد من علاجها طيب إذا مع العمل الجماعي على احنا بنتكلم اللي بيقول ان العمل الجماعي مشروع وانما يريد ان يمنع منه من اجل العصبيه نقول له طب شوف مصلحه العمل الجماعي وطب السريه العصبيه ايهما ارجح وقبل ما تشوف انظر مدى اثر العمل الجماعي في العصبيه ما ممكن يطلع ما فيش ارتباط اه ولو نظرنا طب العصبيه والحزبية في نماذج اخرى موجوده أصحابها بيقولوا أن دي أعمال فردية ما فيها عطبية ليه ما فيها عشان ما اسمهاش كذا ولا دعوة كذا لكن بعد اسمها أصداع الشيخ فلان ودي أشد عطبية من أن ينتسب إلى اسم زي أنصار السنة زي السلفيين زي الإخوان احنا بنتكلم هنا من حيثية الانتساب للاسم. لأن الاسم لا انتساب لمنهج له رموز كثيرة لما أنا منتسب إلى الشريخ فلان طيب من جهة أخرى إن أي عمل جماعي بطبيعه كونه جماعيا إن كل رموز متعددين وبالتالي الولاء الشخصي اللي هو في البشر سيتوزع بين هؤلاء الرموز وبالتالي سيقل أثره ويبقى الانتساب للمنهج أرجح بينما في الاتجاه الفردي سينتزز المنهج بالشيخ بحيث لا تكتف للمنهج عن الشيخ ولا الشيخ عن المنهج واللي يتابع يجد كثير فإن كان تعطم للأشخاص مذموم طيب معه إن إنهاء منع العمل الجماعي لم يجعل هذه الآفة تنقصك بالعكس فهي هي موجودة بنفس بالدرجة إن لم يكن أكثر يبقى تركت مصلحه بغير ما مفتدى تقابلها أو بغير تصدقها المصلحه الاخرى الأخرى المتوهمة فهذا بالنسبة للقلق عشان نحل قضية الخلاف نقوم نلغي العمل الجماعة والبعض قال طيب تأكيدا على ذلك حديث حذيفة ساعتذل تلك الفرقة كلها طيب ويطبقوا على مين على الدعاء إلى الله والحديث في أن هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم حديث حذيفة رضي الله عنه طيب هنا الحديث ذكر وقف عن شيء مستقبلي سيحدث، فيظهر دعاء على أبواب جهنم والعلماء ينظروا هل وقع تأويل هذا الحديث على الواقع أم لا هل ظهر دعاء على أبواب جهنم أم لا ويبقى إذن لابد بكل اتفاق فاعتزل تلك الفرق كلها عائد على الدعاء على أبواب جهنم طيب من يستحق الوصف بأن يكون دعاء على أبواب جهنم من يدعو إلى باطل محف وإلا ففي الحديث قبله إن حيكون في خير فيه دخل قال حزيز رضيان وما دخلوا قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي ولكن عندهم أصل الحق عشان كده بأسمهم إيه خير فيه دخل قال تعرف منهم وتنكر الناس دول الوصف ده التفصيلي منه صلى الله عليه وسلم اختصره قبله في النداء ينطبق عليه بصره خير فيه دخن يبقى هو اللي قال خير فيه دخن وهو اللواصف حال التفصيلي الذي سماه صلى الله عليه وسلم خير فيه دخن بأقوان يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم ما لما في على جماعات الدعوة إلى الله اللي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله بتقول تطبيق السريع بتقول الرجوع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويخطئ هديه في ابواب احنا بنستفيدوا عليهم خير فيه دخل لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من كان كذلك بانه خير ايه فيه دخل يرفع يجي دول يبقى الدعاء على ابواب دمنا طب ماذا بقي للمنافقين ماذا بقي للبهائيه والسباعيه ماذا بقي للعلمانية والديمقراطية والاشتراكيه لو ان دول الدعاء على أبوات جهنم فاذا لابد يكون هناك نقطة اتفاق انه اذا ظهر دعاء على أبوات جهنم على مدى التاريخ فيبقى حنقول الحديث ذا ينطبق عليهم ولابد يبقى ينفع يتقال عليهم دعاء على أبوات جهنم ويكونوا مغايرين لمن عندهم خير فيه دخل. يبقى لذلك قال العلماء أن الدعاء ابواب جهنم قال النووي رحمه الله قال العلماء هم الخوارج والقرامطة والباطنية ونحوهن هم دول الدعاء على ابواب جهنم هنا ذكر لابن حجر في الفتح أن الدعاء ابواب جهنم هم من خرج على الأئمة ودع إلى بدعة كالخوارج يبقى جمع بين البدعه الشميعة وبين ايه فرضها على الناس وحكم الناس بها ثم نقل بعد ذلك عن الطبري قوله وفيه انه لو تمازعوا الاماره وصاروا احزابا ان يعتزل كل هؤلاء فاما النداء يبقى نفس كلام ابن حجر يبقى يتكلم على اهل الاهواء اذا تمازعوا واما ان يقال ان في الحديث اشاره إلى أنك اذا كنت تعتزل الدعاه على ابواب جهنم اعتزالا كليا فمن كان عنده شيء من صفات الدعاه على ابواب جهنم فلتعتزله في هذا الشيء الشيخ ابن باز نفس كلام النووي في الحوار الذي أجلته مع مدلة الإصلاح وصبق ذكره كاملا في ونحن نتكلم على العمل الجماعي إن الدعاء على جهنم في زماننا هم القوميين والديمقراطيين وليس الجماعات الإسلامية تصريحا لما سؤالها قال لا ولكن الجماعات الإسلامية يجب عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يعرضوا ما عندهم على الكتاب والسنه وصرح بهذا في نقل القومية العربية بيتكلم عن القوميه العربيه فقال هؤلاء هم الدعاء على أبواب جهنم الشيخ الألباني بيرى أن حديث ساعتزل تلك الفرق كلها بينطبق على الدعاء على أبواب جهنم ويطبق فيما يخص قضية البدع والحزبية المزمومة أن تعتزل الاتجاهات الاستمارة عندها بدع وعندها حزبية في بدعها وفي حذياتها يبقى إذا ما قال من الحديث يطبق بإطلاقه قال إذا كنا عمرنا باعتزال الدعاء على أبواب جهام اعتزالا كليا فنعتزل إن كان عنده شيء من أبواب النار من البدع أو من التفرق المذموم فنعتزله في ذلك وإذا العمل تطبيق فرد الشيخ الألباني لا تخفى على أحد وبالتالي العجب إن البعض لا يغفل تفسير كلامه بفعله، إن هو يعني لماذا فر الشيخ اللبناني من سوريا إلى الأردن؟ لأنه كان يعني الأجهزة الأمنية في سوريا تظن أحد أفراد الإخوان المسلمين وكان خلناه كان يخرج معهم في المعسكرات وفي غيرها لكي يعلمهم السن، وحتى في الأردن كان قال من أول ما ذهب إلى الأردن كان يدعونه إلى المحاضرات، فكان يستجيب ويذهب. فلما يعني لتحجبه بالمذموم لا امتنعوا ان يدعوه فقال ومع ذلك لو دعوني لاجب يبقى دلك كلام العلماء السابقين والمعاصرين على حديث وليس يقول هذا مثلك البعض قال لكي نهرب من قضيه الخلاف وكذا نمنع العمل الجماعي فتنحل القضية يقول مع أن هذا المسلك لم يغير من الامر سيئة بل ازدادت الخلافات على هذه المساله كغيرها من المسائل وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعيه الاجتماع على الطاعة الآن في حزبية مذمومة البعض شايف كده طب علاجها ايه؟ علاجها انه هو يعني الناس تهاجم الحجاب ما تهاجمش الحجاب اللي هو غلبه الرئيسي هو الكلام في هذه القضية طيب فاين هذا من سفح الاولويات لو اقتربنا هل هذا يعني اتى بالثمرة قضية في غايه العجم؟ هل عمل النزل حزبية ام ازداد الخلاف لما طرحت هذه القضية قل فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الافراد القيام بها والتي لا يمكن اتمامها بأي صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد هل أحد المسالك أحد المفالد؟ في الواقع هنا يعني المقدمة فيها وصف للمشكلة وعرض سريع للاتجاهات المختلفة في حلها يعني اتجاهات لم تحل المشكلة ويبقى ان موضوع البحث هو عرض لطريقة علاج اوفى وأسمل ومستقام من نصوص الكتاب والسنه والأثار عن العلماء بإذن الله أحد المفالك أشار إلى الآخر يقول أن دفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أي كان نوعه وجعل غايته وهدفه أن يستمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في اطار شعار واحد ومنهج فضفاد واسع يتسع للتناقضات في فهم الاسلام والعمل به في اطار قاعده سماها ذهبيه وهي ان نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعده تسمى قاعده المنار الذهبي نسبة إلى الشيخ رصيد رضا رحمه الله صاحب المنار وهو أول من أطلقها بهذه الصياغه وكانت كان أطلقها الشيخ رصيد رضا رحمه الله من أجل التقريب بين السنة والشيعة ذكرنا عن الشيخ رضا والعلامة محب الدين الخطيب كان لهما أثر بالغ في النسئ في الصحوة الإسلامية وكان الحياة في عصرهما تمز بالفتن فقط الخلافه الخلافة ظهر الاختصراك ظهر التغريب والطعن في الإسلام فراحة ويعني حافظ الله بهما وبأمثالهما هذا الدين في الواقع يعني فعلا يعني هذان الرجلان لم ينال حظهما من رد الجميل من أبناء الصحوة الإسلامية لعدم المعرفة بتاريخهما الشيخ رشيد رضا اللي في الواقع الاثنين تقريبا الشيخ رشيد رضا الشيخ محمد بن الخطيب كان أحد المحاولات هي دعوة السيعة إلى يعني الدخول في ال يعني جموع المسلمين وعدم شق الصف في وقت كان الشيعة في غاية الافتنعات وكان الشعور عموما بالانتصار والحاجة إلى وجود جهود موحدة لمواجهة الغرب كانت عالية جدا فالشيخ رصيد رضا من باب التلطف في الدعوة قال رفع هذا الشعار نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ثم يزيل هذا بقوله ونحن متفقون على القرآن وعلى السنة وعلى فضل الصحابة هو بيلدم الشيعة بكلام هم كانوا بيلوه على وجه الطقيق قال فانطلاقا من هذا نبدأ الحوار طبعا سينتهي عند نقطة البداية وبالتالي رفض السيعة دعوة الشيخ وصيد رضا شكلا ومضموما وكذا كما ذكرنا كان بيتولى نفس الدعوة وبنفس المعطيات تقريبا الشيخ محمد الدين خطيب الاثنين تراجعوا غالبا الشيخ محمد الدين خطيب تراجع مبكرا جدا وقال تأملتو يقول محمد الخطيب في مجله الفتح طبعا الشيخ محمد الخطيب كان يصدر مجله الفتح الشيخ محمد رسيد رضا كان يصدر مجله المنار وان كان الشيخ محمد الخطيب كان يغلب مجله فركه متعدده الكتاب يعني مجلة بالمفهوم الموجود الان بينما مجله الشيخ رسيد رضا كان هو الذي يكتب وحده فيها المهم ان المجلتين دول كان لهم اثر كبير في على أمام حملات التجريب ومجلة الفتح تثبت للحرب على الحجاب للحرب على قبيلة الضغط الشريعة للحرب على الخلافة الإسلامية لغيرها في ربوع مجلة الفتح ظهر كثير من علام الحركة الإسلامية فيما بعد استاذ حسن بن رحمه الله أول ما عارفه الناس عارفوك كاتب في مجلة الفتح كتب الشيخ محمد الخطيب مقال في مجلة الفتح بعد فترة من تجربة موضوع التقارب مع الشيعة وفي هذه القواعد قال تدبرت في أمر التقارب والحوار مع الشيعة فوجدت أنه لا بد من ثوابت منطلق منها فعندما تعملت وجدت أنه لا يوجد بيننا وبينهم ثوابت مشتركة كنا نظن أن القرآن هو هذا الثابت المشترك فإذ القوم عندهم قرآن غير قرآننا وكنا نظن أن السنة هي المشتركة بيننا فإذ القوم يكذبون رواتنا ويوهنون علماء الحديث عندنا وأما الصحابة فكلام القوم عليهم وطعن فيهم لا يقف هذا معنى كلامه وعن الله قال فإذا لا يمكن التقيب وفقه استمر الشيخ رصيد رضا على هذا المضمار ثم أعلم قال وأنا أيضا كتب في المنار وأنا منذ فترة طويلة أرفع في وجه الشيعة قاعدة المنار الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعظوا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فلا أقابل منهم إلا بالثب والشتم والتكفير كان رب الشيعة للصيحة رشيدة الاستاذ حسن البنا يعني لا يعني يتفع المقام للتعرض لتاريخ الاستاذ حسن البنا رحمه الله إلا أنه باختصار نسى نسأ صوفية في الطريقة الحصوفية ثم لما ذهب للقاهرة للدراسة في بار العلوم تعثر تعثر كبير بالشيخين محمد رشيد رضا ومحب بن الخطيب واحتوى الشيخ محب بن الخطيب في مذله الفتح كما اشرنا لما انتقل الاستاذ البنا رحمه الله الى الاسماعيليه وابتعد عن الشيخين رشيد رضا ومحب بن الخطيب وبدا ينشر دعوته كأنه كان ما زال في مرحله وسط. بين التراث الصوفي القديم وبين الفكر السلفي اللي هو أحد من هذين العالمين ووجد في قاعدة المنار الزهبية ليس حل القضية السنة والشيعة غالب الظن وهذا تحليل صحي يعني غالب الظن أنه وجد في حل الأزنة وهو صحصية في ولاء بين هذين معلوم أنهما متعارضان ولكنه في قال انه مدام ان رصيد رضا بيقول السنة والشيعة ممكن يلتقوا فمن باب اولى السنة والصوفية فالصوفية معدودة في الجملة من جملة الايه السنة يعني في قضية القرآن والصحابة وغير هذا فلذا قال عن دعوتي انها دعوة ثلاثية وحقيقة صوفية وفي الواقع ان القاعدة دي بتمثل فكر الأستاذ البنا هي القاعدة الجامعة لفكر أستاذ حفص البنا رحم الله ويطبقها على الشيعة أيضاً بعد ما انتشرت جماعات وفر يعني يشار إليه بالبنان ولما طبقها على الشيعة أغفل القيود التي وضعها الأستاذ رشيد رضا وبالتالي العجب رشيد رضا لما قال القاعدة هو إيه لها كفروه لما قالها الأستاذ حفص البنا رحم الله استجابوا وجاءوا وأستثوا دار التقريب اللي مازالك موجودة إلى يومنا هذا وإن كان نصافها يعني يتذبذب في أحيانا ينتشع يعني تشهد رواجه أحيانا تشهد خمود إذن هذه القاعدة كان وضعها الاستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى وقيدها بطيود الأفتاد حصل بنا رحمه الله حذف هذه القيود وسعى الى تقريب حقيقي بين السنة والشيعة طريقه الاستاذ البن في التقريب هي طريقه عملية مش طريقه اصوليه بمعنى ما فيش داعي للمناظره اصلا بلك ان التقريب قد يطلق ويربي معاني كثيرا ولك ابحث عن المساحات المشتركه بدون مناظرة يعني بدون اي مناظرة نشوف ايه المشترك ونحاول نحافظ عليه ونعظمه ونعتبر هو ده النفاق اللي احنا الفقين عليه واذا قرأت الوصول العشرين ستجد انها فيها محاولة مستميتة لتعظيم المساحة المشتركة بين السنة والصفية لأن موضوع اللي كان شغله أكثر على أرض الواقع هو السنة الصوفية وإن كان تطبق الكلام وبنفس الطريقة تقريبا على الكلام بين السنة والشيعة هنا يقول في التعليق على هذا المنهج أن هناك من يرفع هذه القاعدة التي يسمونها ذهبية يقول ونسى في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل البذع أهل الفرق النارية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى ظن البعض إن كانت تقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البذع كالرافضة أولات الصوفية ونحوهم بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين وإن لم يحظى فاق في الصحوة الإسلامية بنصيبهم من هذا التقارب ومن حظهم في تطبيق تلك القاعدة المسمى الذهري الكلام ده في عدة نقاط الأول هنا ذكرنا ان موقف الاستاذ حسن البنا رحمه الله من القاعدة الذهبية كان متابعه للاستاذ رشيد رضا ولكن مع ارسال قيود جوهرية وضعها الاستاذ رشيد رضا بما يمكن ان يقال ان القاعدة عند الشيخ رشيد رضا رحمه الله هي من قبيل التلطف في دعوة السيعة ليس الا ولكن الثوابت كما هي بينما الأستاذ حسن البنة طبقها كما هي لو أرد أحد أن يدافع عن طريق التطبيق الأستاذ حسن البنة لهذه القائدة هيقول إيه؟ نفس المسألة هيقول مصالح المساكل هيقول وذي قصة مشهورة جدا عند أتباع الأستاذ حسن البنة رحمه الله لما يذكروا نماذج لهذه القاعدة يقولون من الأستاذ البلنة دخل مسجد فوجد أخين يتشجران على الأذان فقال لهم الأذان سنة وإصلاح ذات البين فرض اترك الأذان أنتم لا تؤذنا وإن شغل ذات بينكما فالمقصود هي دي القضية في أنها يحيب العرض كده إن التمسك بالسنة مصلحه والاجتماع مصلحه واذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما والاستاذ البنا ومن وافقوا يرى ان الاجتماع ارجح فيقدم عند التعارض فالكلام الاجابه على هذا الطريقه في الاستدلال بان ليس عندنا نص عام بالأمر بالسنة ونص عام بالأمر بالاجتماع لنشتهد عند التعارض نغلب من لا ده احنا عندنا نص خاص في حالة التعارض يبقى الكلام دا كان ممكن يقبل من حيث السك وإلا من حيث المضمون يحتاج إلى مناقشة لكن ده هو الآن غير مقبول حتى من حيث السك ليه لأن الفرض بيقول ان عندنا نص عام بالتمسك بالسنة وعندنا نص عام بالاجتماع وإذا الآن معنا بعض المسلمين عندهم بدع نطبق أنه نص فيهم فاجتهد المجتهد عشان يقول ان الاجتماع أولا لا قوله لا ده احنا عندنا نص في حالة الحالة المخصوصة لية وفيها الحرص على السنة وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَصَيَرَ اَخْتِلَاثًا كَثِيرًا يعني الف اختلاف وإيه؟ وكثير أعفى عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الرسيل المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجد القاعدة النبوية الذهبية وفي عين المسألة ما هنا فرصة نقول تعارض ولا مطالح ومفاتد. لا ده هنا لك كثير فمثلا بالسلم وهذا آه هو اللي استفاد من القيد في الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بإيه بحبل الله بشرع الله يبدا القيد برضو موجود في الأمر إيه بالأمر الأول إنه من الناحية من ناحية الأدلة عندنا دليل خاص في المسألة. طيب. من ناحية التطبيق الواقعي نقول أن هذا الأمر لم يحل المشكلة. دائما أنت لما يجي واحد يقول إذا تعارضت مصلحتان قدمت أو لاهما إذا تعارض دفعت أكبر نشوف هي المسألة فعلًا كده ولا التوصيف ده أصلا مش صحيح. لو ممكن واحد مثلا انت معاك ورقة بمية جنيه وورقة بعصرة جنيه لو واحد صارك يقولك جيب لي واحدة من الاثنين ستقولك ديله العشرة ما هو عايز واحدة من الاثنين وهو مش باله من دي بمية ودي لكن لو هو خد البنية ومسهد ومنت تقطع المعشرة ماهنا مفيش بقى بس نتنهاش تعرضت مطلعتين ده هي فيه قائمة القائمة زي ما هي ودي امتى بتزود عليها مساله تانيه او حتى العكس فمش دايما التوصيف نظريا اذا تعارضت وتقدمت قدمت او اذا تعارضت ما دفعت اكبرهما احيانا مفيش تعارض اصلا يمكن الجمع بين المصالح ويمكن دفع كل المسائل واحيانا في مفسده واقعه بهذا الحل او بذلك يبقى انت المصلحه حاصله ورحت تنزود عليها مفتادة كمان ها؟ طيب هنا بنقول عبر التاريخ ايه اللي تطبق لما تطبق القاعدة النبوية طبعا القاعدة النبوية ليست محل اختبار ولكن احنا بنكشف عن يعني ماذا الحاصل من الخير من تطبق القاعدة النبوية وماذا احنا بنزيد مفتادة ده وهم مننا ان من احنا بندفع المصطبه الاكبر وهي حاصله ما هو ده لما نيجي نتكلم ايه البدع اللي هي احنا بنسميها خلاف غير سائر بتنسى من ماذا من وجود المنافقين واصحاب الاهواء والجهال المنافقين يريدون ان يكيدوا الاسلام واحد ومش عارف يثل المسلمين يرتدوا فعلى الأقل يتركوا أجزاء من دينهم طيب مين هيقبل يكون عونا للمنافقين من عنده يا المنافقين يقولوا المسلمين اخلاعوا الحجاب يقوم اصحاب أصحاب السينما والمسرح والفن لهم بيأكلوا من الأعراض فيقوم بالكلام ده فيبقى المنافقين اللي بعد منهم على طول أصحاب الأهواء خد بالك ده مش في حاجات الشهوات بس انت ممكن تضرب مثال بالحجاب لا وفي الشبهات اما يجي منافقين عايزين الأمة تنخلع عندنا طب يقول لهم سيبوا القرآن مش هيسبوه سيبوا السنة مش هيسبوه اطعنوا في الصحابة مش هيطعنوا طيب الصحابة ظلموا يعني أو قتلوا ابن رمت رسول الله أو ظلموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن دي تدخل لكن في أضحاد أهواء عايزني بروس لو لو هو نشر الكلام ده حيبقى رأى وحيتكلم على مين في ناس ده مرض نفس يعني لا يصعر بأهميته إلا متى ذنب الناس فالراجل حيعد يتكلم على أبي بكر وعمر وعثمان يعني بيمقوا قمم البشرية بعد الأنبياء في ناس لديها هذا الهوى والدرجة أصغر هتجد واحد يعني يفرع جدا لو جات له فرصة إنه يطعن في العلماء لماذا؟ شهوة موجودة فهو مش هيقول لأن عايزين تبرج ولا حيقول عايزين خمر في شهوة كبر وحسد وكذا حتخليه جيب أفكار بطلة ويدعو إليها مثلا فإذاً في منافقين في أصحاب أهواء في جهال ما هو دول الرؤوس، الرؤوس منافقين وأصحاب أهواء حيلبطوا الأمر على الجهال طيب، افترج الآن إن إحنا ما عندناش دليل بيقول فعليكم الخلفاء بعد عايزين مجرد، ده من باب قلنا نجتمع ونسكت عشان مصلحه الاجتماع اهل السنه عندهم رغبه حقيقيه في الاجتماع بيقولوا كده من باب المصلحه وهناك في مين في منافقين في اصحاب اهواء عايزين اجتماع عايزين يظل رؤوس أصحاب الأهواء عايزين يظل رؤوس والمنافقين عايزين مزيد من الانحراف يقوم ايه اللي يحصل لما الكلام ده يطبق أهل الحق يسكتون وأهل الباطل يداهنون ولا يقوط الامر لا يسكتون وإلا منهج الشيعة لم يكن له يعني أي ذكر إلا بهذه المداهمات استخدام الطقية إلى أن تحين الفرصة يوم يطلعوا يقتلون في أهل السنة ما كنا بنقول وحدة هذا ده احنا ذكرنا لما كنا نتكلم على تاريخ الثورة الايرانيه ان الخميني قال هذه ثوره إسلامية لا سنيه ولا شيعيه لانه كان ما يعرفش الثوره هتكمل ولا مش هتكمل ما كملش الكلام اسابيع استتب له الامر بقى ان الدستور عندهم بيقول انها ثوره ثيعيه فارسيه ليه؟ لأنه نص على أن يكون أن المذهب الرسمي للدولة والمذهب الشيعي الزعفاني الإثناس ونص على أن الرئيس الدولة يبدأ في أن يكون فارسيا هذا دستور العمل الخميني مع انه في الأول كان بيقول ثورة إسلامية لا سنيه ولا شيعية والخليج خليج إسلامي لا عربي ولا فارسي ولما استتبل الامر بقت الثوره السيعيه فلسفه يبقى اذا التجربه بتقول ده الواقع انت بتضغط عن اهل البدع طلبا هم لا يسكتون طب في المقابل بدعه الخوارج لما ظهرت وعرسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما يناظر الخوارج فناظرهم الرؤ... الرؤوس مش عايزين مناظره الروم يصرهم بقاء الحال على ما هو عليه فحبوا يغلقوا الباب قالوا لا تسمعوا الى قريش فانهم قوم خاطمون هيغلبوكم بالحج ولكن استقر الامر لانهم يسمعوا لابن عباس رضي الله عنه ورغم ان ابن عباس رضي الله عنه قد اصحمهم رجع معه الثلثان وبقي الثلث يبقى هنا استنقذ الله به من فيهم خير ولكن لبس عليه والباقي لا خير فيهم بعد ظهور الحجة دلو لذلك ظلوا منبوذين فبعد أفضل لهم يبقوا جوه الصف يفسدوا هذا الصف لأن الناحية الواقعية تطبيق القاعدة على أهل البدع مع أن البدع التي تكون بعد مجيء البينات خد بالك لما بنقول بدع مش بنتكلم على شيء مختلف فيه بين اهل السنه وممكن يسمى بدعه يعني دلوقتي لو, لو احد العلماء صحح حديث صلاه التسبيح صارت عنده سنه طيب بع... الاخر ضاعف الاخر ضاعف هذا الحديث ولا سنة الا بتوقيف تبقى دي عنده ايه بدعه لكن مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها يعني ممكن امر ما يبقى خلاف بين العلماء سنه ولا بدعه مش دي اللي هتفزع القلوب لا ده احنا الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فاللي ترك البينات ده يا منافق يا صاحب هوى طيب انت البي... و... يا ما يعرفش البينات يقوم لما نقول في بينات ومبينها يقوم الجهل ده يرجع طيب احنا عايزين المنافقين ولا عايزين اصحاب الاهواء لا خير فيه يبقى ده ده هذه هي القضيه الامر الاخر يعني رات ربنا على هذا الاتجاه من جهة الدليل ومن جهة ان من الناحيه الواقعيه السكوت عن اهل البدع يزيد المسافات لا ما يقلل من ناحيه اخرى إنه ما من أحد إلا وسيجعل مهما تسامح في قضية الخلاف لابد إنه يأتي تكون عنده قضية لا يقبل فيها الخلاف مما قد يوقع في ط... ليس في تناقض واحد قد يوقع في تناقضات مركبة يعني تأتي مثلا إلى من يرون هذه يعملون القاعده الذهبيه في عندهم مع الشيعه طيب الشيعه سبوا الصحابه يقول لك يعني اقبل منهم اي اعتذار ولو ما اعتذروش اعتذر انت بالنيابه عنه وهكذا طيب الكلام ممكن اي اي مش مجرد الشيعه فقط ده العلمانيين والقوميين الى غير هذا طيب طب انا مش موافق على هذه القاعده وعندي قاعده اراها نبويه ان لا بد ان ارد على الشيعة دلوقتي عنده الشيعة بيردوا على الصحابة أمثل الشيعة في زماننا ربما الشيعة في وقت من كانوا ممكن لما يبقوا مستضعفين الى درجه كبيره لا يقدروا يكون يبقون فرق بينهم وبين السنه في زماننا اكثر الشيعة فقيه لا بد وان يقول أن عليا رضي الله عنه هو أفضل من أبي بكر وعمر ويمكن يقول لك تبوا إيه الأفضلية يعني فرق فيه بلك ده ده فيها نسد الصحابة إلى الاتفاق على الخطأ علي أفضل عندهم بالنص الإلهي ومع ذلك أصر الصحابة على اختيار أبي بكر هذا قطع عظيم لمن تأمل ومش كده وبس ده بعد ما يعني قُبض ابو بكر ضلعنه اثروا برضه ما يدوش الحق طب افلتت يوم ابو بكر طب ابو بكر جه وهو بيموت مش يرجع الحق لاصحابه وهيموت لا ده قال عمر بجران يبقى اذا لما بقى لو هو جاي من باب التقيه النهارده يقول لك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ولكن كان الاولى ان الصحابه يختاروا علي وما اختاروهوش وكان اولى ان ابو بكر ظل يوصل يوصي لعلي رضى عنه وما أو طلع عمر ما فيش اشكال احنا مسامحين بدل ايه الشيعي المتسامح جدا لما يجي بعد شويه ويقول لك يعني فعلا مسألة ملغزه جدا طب ابو بكر خدها لنفسه لسبب او لاخر فحتى هتحاول تجتهد حسن ضمن انه مش لم مش طب والله بيبوت ليه اوصاه لعمر ومبيجيب لك نص عن علي رضي الله عنه مكذوب على علي طبعا ان هو ان, إن ابو بكر لما مات أوصى بها لعمر لانه ما كان شركاء في في نهب ثروات الامه الى غيرها هذا يا فلما قبض الاول أوصى بها الى الثاني من كثر ما فسطر برعها زي ما ضرع البهيمة بيبقى فيه صفين كده فكأن إيه صف الأبي بكر وصف العمر وأو بكضي عنه من باب الوفاء لشريكي في خيانة الأمة وهو بيموت قال أو عطواء حد الأمر ف... وهكذا ف... طيب دلوقتي أنت لو تصورنا كده أصحاب هذه القاعدة يقول لهم أنت حتطبقها على اللي بيتب الصحابة بلس بيصدوهم ثب فريح. بيقول كلام لا يقول الى السب ده ده منهم معتدل جدا وواحد ثاني يقولك لك لا سبنا رد عليهم يوم يعمل مظاهره عشان يطلعوا لا تسمعوا لهؤلاء الجهال الظلال الله بقى في جهل وفي تضليل يبقى ما يبقى في مسائل لا تقبل الان. الاجتماع عنده وهي مساله الموقف من المبتذل طب كان تقول له ليه انت جاهلتني وبللتني وبدعتني وعملت مظاهرة عشان تحذر المسلمين من من هكذا لا لا ده في إفساد للأمة طيب ما يبقى المبدأ أول باب اللي بيسد الصحابة اللي بيسد أم المؤمنين إذا ما دام في قضايا هتخليها وما ما دام في قضيه هتخليها قضية, قضية خلاف غير سائل يبقى قريب بالمبدأ يبقى أنت نقص في القاعدة الذهبية يبقى وهكذا طبيعي الامر ده اولا لا غير شيء من هذا الامر على من يخالفون نصوص الكتاب والسنه فان الناحيه الواقعيه اللي بيختاروا هذا الطريق لا يستطيعون ان هم يطبقوه لانه هقول أنت انت كده حتضيع الحق اللي عندي ما أنت انت لما ترد على الساحه الساحه يزعلوا هيبقى كده هتفسد ما احاول ان افعله هترد على نجيب محفوظ يجب ده الكلام ده أشتي يعرفه نجيب محفوظ رجل يعني وظف طالما فيه سب الله عز وجل سب الأباء يقوله تاب مش دي التوبه توبه الرجوع والتبرق وبعدين بتاب تاب من اولاد حريط ما الباقي كله دعوة إلى الفجور وإلى الفسق فهو اختار لا بلاش عشان من زعاس المثقفين لو انت ما يبقى هيرد عليك ويقول لا ندري لماذا يجعل بعض الناس نجيب محفوظ غرضا لهم ولمجرد رواية هي دي رواية بسيطة وبعد طب بالباقي هو موقفه ايه طب انا اقرب لك ولا نجيب محفوظ طب خلال يعني خلاص انت جميلت وانت ودي اشتباتك سيب اللي يرد عليه يرد عليه هو عايز يرد على من رده او اتباعه لكن انت تولى انت بالنيابة لا الاعظم من كده الدكتور عبد المنعم والفتوح وهو بيزورنا جيب محفوظ قبل ان يهلك ف سبحان الله يعني انت بتقدم تنازلات والطرف الثاني بيتعصب مش عايز فالحرفيش اللي عارنا جيب كده احيانا تلاقي الناس دي بتوفق الحاجات كده يعني زي اللي بيقول لك ايه ال ال ال ال مش عايزين حجاب عشان المرأة كالوردة يجب ان تبدو للنظرين تقول سبحان الله يعني كيف جرى الامر على لسانك الناس كان طول عمره بيقول لك ايه انتوا عندكم عقد هو شعر المح في فتنه فانتوا اللي متوصفين جنسيا لكن ده ده بيقول بصراحه كده احنا عايزينها جميله عشان ننظر اليه طيب الامر فاحيانا الناس ببتاع يحصل لديها يعني ايه انه يعدره فدا بعد نسمي الناس بتوع الحرفيس الحرفيس دول قالوا ليه الرجل اللي بيصلي ده جاي عندنا ليه فهمس يعني آآ آآ كأنه هو مثلا هو تدهم جاي يظلنا جيه محفوظ قاموا عليه كل واحد لماذا انتم يعني الزيارة ايه ترها تحقيق ايه تبقى ان احنا الصحوة الاسلامية تريد ان تعدل عن احترامها للأدباء الاحترامها للأدباء وقصة وليمة لأعساب البحر اللي سعطوا عليها الدنيا في البلمان اللهم لها جمال حشمت دام اشتباعها او يعني كان تصرف فربي وبعدين ما كانش معطرد على الرواية ده كان معطرد انها طبعة لأموال الدولة لكن لو كانت غيره كان اعتبر قالوا طبو تايد قب اذا كان رجل بريد نفسيا يعني صبح يعني انت جيت وتخطي حاضرك وماضيك مجاملة يعني حتى مش مجاملة مستترة او مجاملة ردت بمجاملة وقال طبعا ما كانش نص العبارات كده ده معناه يقول لنا نجيب مع سيد قد رجل أنا كطبيب خذ بالك الإشارة قل أنا كطبيب مع درس أو حاكم رجل كتب كلامه هو في السجن والسجن يبقى فيه يعني أحوال معينة وظروف إذا كلام مو... في النهاية يعني إصارة واضحة إن ده مريض نفسي آآ آآ يعني طيب كيف كل ده مزاملة لهؤلاء الآن طيب نهاجم هذا الفسك وهذا الفجود إنت حتبوض عليه لأنا بعمله أنا بحاول التميل لهؤلاء وانت يبقى حيعتابل القضية دي معك قضية خلاف غير ثائر طيب إذا اعتبرت ان دي قضية خلاف غير ثائر يبقى من ذلك أولا تعتبر مصادمة في كتاب السنة خلاف غير ثائر. ما دام اقررت بمبدأ أنه يوجد ما يسمى خلاف غير ثائر يبقى ده ما اللي قال نحل الخلاف إن احنا ما نتكلمش غير في المساحات المشتركة القاعدة دي الاكثر من ذلك أنها بتتربط كل اتنين اي منهجين مهما بلغت تناصر بينهما يقولك يعني هل عدمت مساحات مشتركة بيننا دلوقتي العلمانيين طالعين يقولوا الاسلامين غضبوا جدا على الحجاب قال الحجاب فريضة بعضهم يعني تطوع وتكرم وقال المفريضة وبعضهم قال يعني عمر مختلف فيه وبعضهم قال هي او من الاسلام بس فرائض الاسلام اربعه وبرده مصرين اول ما قال الاربعه هيفضل أل اربعه فواحد يعني ذكي شوية قال فرائض الاسلام اربعه واما اركان الاسلام فهي هذه الفرائض الاربعه زائد الشهادتين هيكونوا خمسه لا يعني الراجل الذكي شويه يعني حاول يعني يتأول هذا المهم الحجاب مش من الفرائض الاربعه يعني بعضهم خلاه من الإسلام. بعضهم خليه خرج الإسلام تماماً لكن على الأقل لو هو مش من فراد الأربعة طيب إحنا بندخلوا بقى في السهادة اللي هي الخمسة دي إحنا بنقول إيه؟ شهادة عن لا إله لو تسمى الكل إيه؟ كل ما تحتها لو هو خرجوا من الأربعة وندخلوا إحنا إيه؟ في السهادة الخامسة طيب لك لو أنت مش لقيين حاجة إحنا متفقين على إن إحنا عايزين إمتاج وعايزين نظام وعايزين نحارب السرقة وعايزين عمل عندنا كلام كتير نولو يرضينا ويرضيكم فإذا كل ناس هتدور على الإيه؟ على المساحة المشتركة حوار الأديان ولك كل الأديان وتعطي خاصة بقى أديان التوحيد نقول ما قلنا فيش عاجة اسمها أديان التوحيد هو دين الإسلام هو دين التوحيد ومع هذا يعنون اليهود والنصار فيها مبادئ مشتركة إيه المبادئ المشتركة إيه النظام التعاون السك الأمانة ومعلوم إنه هو بيحاولوا يكرراته لحاجه اسمها الأخلاق فقط ما تبقاش لأخلاق إسلامية يعني دي تبقى مشتركة بين كل من كان له دي وما هو يدرس ليه الأمام فبقى مثلك يطرب بدل ما نتناظر في الخلاف نشوف المساحات المشتركة الكلام ده لو يبقى يتقال ان الإسلام اصلا دي ليه العرب كان عندهم صدق كان عندهم أمانة كان عندهم وفاء وكان عندهم برضو شرب خمر لكن كان عندهم كثير من هذه الأخلاق موضوعتي مش اريد ان اتكلم برضو في شرب الخمر عشان في ناس بتشربها ولا في الشذوذ عشان في ناس عندهم شذوذ ولا ايه تتكلم في الاخلاق الأخلاق دي كانت موجودة عند العرب او فما تكون ها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خطورة المسلك ده انه بيطرد دام بينظر التنظير يحتمل ان يطرد ثم ينظر ثم يطرد بعضهم. يقول وعلى الطرف الآخر لم يتوعد البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في أي مسألة. وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل واسعات السلف. يبقى واضح كده من الطرح إن إيه؟ إن الكلام حبقى فيه تفصيل وإن قضية الخلاف دي كان ممكن نلخصها في كلمتين. لكن يعني الكلام كله هو تفصيل للكلمتين دول يفعنا ما وافعت سلف ولا يفعنا ما لم يفعه ده ده خلاصه المساله مساله فيها تفصيل مش كل قضايا الخلاف تسع مش كل قضايا الخلاف لا تسع ودي الافه اللي موجوده في القويه دي وفي غيرها كما قل ساتم تقييمها رحمة الله تعالى. قلت ضبرت كثير من مواضع من مواطن النزاع، فوجدتها تعود إلى الإجمال حيث يادي بالتفصيل. الخلاف يقول لك لا يفسد للود قضي، أو الثاني يقول لك من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا. نتكلم مثلا في مسائل. تقول له الخلاف بين المالك وابي حنيفه ابن الشافعي واحمد وهو هيختار قول وبعد كده يقول لا الله من اول وحدسه ومع ان ايه آآ آآ جزما في مسائل واسعة في السلف وفي مسائل لم تسع يبقى يلزمنا ان نقول بالتفصيل طب ما للبحث ايه موضوعه استكشاف وانا احنا لو قلنا ان يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه حاجة من اتمنية نحط ضابط مفرق به بي بينما يسع و بينما لا يسع ويبقى دي قعدة نستضحبها في كل مسألة يعني نقول, نقول كل المسائل التي واسعت وكل المسائل التي لم تسع كل مسلكين احنا محتاجينهم المسلك ان احنا نقول كل يعني في في يعني حاجات قريبة من كده ذكر ما أجمع عليه ومختلف في فيه في المخلاف الإجماع وطبعا غير سائب في كتب كثيرة عن الإجماع في ذكر الكلام على الفرق وبيان المسائل الكلية التي خالف فيها التي خالفت فيها بعض الفرق اهل ونفس في محاولة أو في لبيان الانحرافات الكثير ولكن يبقى الضابط مهم أولا لكي يسر استحضار هذه المسائل ثم للتطبيق على ما يستجد من المسائل يعني على سبيل المثال، مسألة دخول المجالس البرلمانية مسألة مستحدثة ولكن احنا طبقنا عليها القعدة فقلنا إذا كان الدخول سيكون ثمنه التنازل عن قضايا من ما أزم عليه أهل السنة كالانحراف في مفهوم الولاء والبراء أو الإقرار بمبدأ الحكمية لغير الله أو غير هذا فسيكون هذا الأمر محرم ولا يسع فيه الخلاف يعني أننا هنقول محرم واللي يقول مباح نقول له أنت ما قطر هذه الاصول المفرقه واما ان كان يمكن الدخول دون تقديم هذه التنازلات فيبقى المساله بين في الموازنه بين المصالح والمفاسد ونحن نمتنع من هذا ولكن لا نقول للمخالف انه قد شذ عن منهج السلف بل يسع فيها الخلاف يبقى إذن وبالتالي ده احنا بنفرق بين الحالين دول الحال اللي فيها الطاع مع ان القول اللي في النهاية فيما نرى المنح سواء كده أو كده ولكن بنفرق بين إن ده بناء على على وجود قاعدة بتفرق بها بين ما يسوق وبين ما لا يسوق حتى فيما يستحدث من المس يقول وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل واسعة السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والأخوة الإيمانية ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقض اللازع لمخالفيهم من العلماء كان حل رحمه الله أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاطرة فاقتص نفسه الطريق في التعامل مع المخالف ولم يتأثر بالقدر الكافي بالأسلوب الأرقى والأفقة والأكثر تأدبا بأداب الإسلام العام والخاصة الذي سلكه علماء الثالث المتقدمين ومن صار على نهجهم من المتأثرين عن تنظر مثلا كلام الشيخ باز. من أكثر يعني تنظر كلام الإمام النووي وسلم من المتقدمين في كلامه مثال الخلاف تجد آآ يعني آآ أدب راقي جدا في وصف المخالف واحترامه من المعاصرين الذي يتحلى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حتى مع من هم دونه في العلم ربما ذكرنا قبل ذلك في سنة بحث العمل الجماعي الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع أنه معه في مقام التلميذ ولكن أرسل إليه لما أرسل إلي بعض الأسئلة ان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيطعن على علماء الدعوه الوهابيه كذا أو بيقول كذا فأرسل إليه هو يستوضح منه ويخاطبه بادب جم يعني وكأنه يلغي الفروق التي بينه وبينه في العلم والسني والصبدي يعني من الشيوخنا ممن يعني هو معروف بذلك الشيخ محمد اسماعيل حافظ الله وهو في الواقع بيصل في هذا الى درجه يصعب جدا مجارته فيه يعني يصعب جدا انك تجمع بين نقد شخص ما وبين الـ الـ درجة التوقير التي يديها الشيخ لكل من عرف عنه شيء من الخير وإن كان بلا سك ده عدد تحتها يحتاج أبناء في لتقليل دائرة الخلاف بلا فائدة بمعنى يعني أنت ركز على الموضوع اللي أنت عايز تبينه ما تزودش مساحة الخلاف في بأنك طفعا على شخص لا فيما إن كان هذا الشخص معظم عند قول أو كان هو فعلا عنده قدر من الخير لا يضرك أن تبرز هذا الخير وتبينه في المقابل كان ابن حزم من أعنف الناس على المخالفين وربما تكلم على الأئمة الأربعة أو على بعضهم بعبارات لا لا تناسب مقامهم مثلا يأتي وكان كثير اللمز للأحناف لمز شديد يعني وللأحناف أقوال في هذه المسألة أو التفاصيل نحمد الله على السلامة منها وهذا يعني الإنسان عموما الأسلوب ده قد يجد هوى في النفس يجي الواحد يقرأ بعض كتب المحدثين اللي بيستخدموا عبارات لازعة من باب التأكيد على التنفير من هذا المحدث أو الراوي مثلا أوجع كتب النحذ يعني لم يكن هذا هو الاسلوب الاكثر شيوعا بين علماء السلف وربما ذكرنا قبل هذا إن لو كان ابن حزم اتخذ من الاحناف في ابن جرير في المقابل لابد من الاعتراف ان الامام حميده رحمه الله يعني رجل من اثياء التاريخ يعني ينظر أن يتكرر في التاريخ مثله ربما بعد استقرار الفقه أصحاب الحديث وفر في قدر كبير من التفاصيل خلافي بين مدرسه أصحاب الحديث وبين الإمام أبي حنيفة مع أنه منهم ولكن أعوزه الحاجه إلى الرأي في مسائل كثيره العدم ثبوت الدليل لديه إلا من نقول أن الفقه كعلم بصورته الموجودة عندنا دي هذا من وضع الإمام أبي حنيفة كان قبل أبي حنيفة عشان تعرف تتكلم في الفقه لازم توصل لدرجة الاجتهاد تعرف الأدلة كاملة وانقضح يعني نفسك بنصوص الشرع أم لما تعرض لك مسألة تعرف تجيبها من منين لكن الفقه على طريقة السؤال والجواب وان كانوا بيقولش سين وجين بس فرض المسائل ان انت الآن تريد أن تتوبع تتوبع كذا طب كذا طب بنت كذا على كذا كل المسائل دي فرضية من العمل الفقه على طريقة الفروض أول ما هو حنيفة. قالوا الناس في الفقه عيان على أبي حنيفه فاذا لابد من التضحض كلام العلماء بعد ذلك على هذا الرجل ولا يكتفى بان في عالم غلب عليه الحدة عن حاجة. ممن يتهم من المعاصرين بالحدة في الأسلوب العلامه الألباني رحمه الله وقد سئل عن هذا فأجاب قال هاتوا موضع بدأت أنا فيه بالحده ولكن نرد الصاع بصاع لما كنا رد الصاع صاعين قال لا نكتفي فقط إن نرد الصاع صاع هذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله إنه يعني يا على المخالف بمقدار تعديه وإن كان نتيجة كفرة خصومه ويعني بدا وكأن هذا سما له ولكن الامر ليس كذلك ولذا لم يؤفر عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى مثلا لمز الشيخ ابن باز مع ان في اكثر من مساله خلافيه بينه وبين من الشيخ ابن باز ولا لمز الشيخ ابن عثيمين مثلا ولا من هو في مثلهما من العلم معظم خصومات الشيخ الالباني مع الاشاعره مع الحزبين عرفنا ايه معنى كلمه حزبين عشان ايه ما لا يتوسع في حتى يعني الاتجاه الذي عرف بالسروريه كان الشيخ الالباني في بادئ الأمر كلامه في ثناء عليهم وكان الناس مندهشه يعني رغم ان فيهم كان له عليهم بعض التحفظات ولكن هذه التحفظات لم يكن يذكرها بغلظه إلى أن آآ يعني آآ نشر